وكانست نارا سآتيكم منها, بخبر سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تسطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله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 وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد ام كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين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 وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه بيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن لصادقون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 فأنجينا وأهله إن لم رآته قدرناها من الغابرين وانطرنا عليهم مطرًا فسأ مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذي نصطفا ا الله خير ام ما يشركون ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق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 أَمَّ جَعَلَ الأررضَ قَرَارَ وَجَعَلَ خِلَ لَهَا أَنْهَا لَهَا رَواسِي وَجَعَلَ لَهَا رَواسِيَ وَجَعللَ بَيْنَ البَحرَين حاجِسَا أَإِلَهُمَّْاعَ اللهَّ ببلَلْأَكْثَرهُم لا يَعلمُون أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّا يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بُشْرًا وَمَن يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ أَإِلَهُم مَع اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا واللوا مدبرين وما أنت بهاد العميع عن ظلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون